إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة يرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّامَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَوْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ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 اليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقه يتالحا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 Yabershurhum Rabbhum berahmatim minhuaridwanu dan jannah lahum fiha naimu muqim, qalidin fiha abad. Inna Allah aduh ajarul ghaizim. Ya ayukal تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِنَّ كَانَ آبَاؤُنَّ عشيرتكم وأموال اقترفتموها رفتمها تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليت مدبرين Maka Allah mengutus sebatin kepada Rasul-Nya dan kepada umat-Nya, dan mengutus pasukan yang tidak mereka lihat, dan mengutus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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فيروا في سبيل الله ذا قلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 إن فروخ فاوو ثقالو وجاهبو بأموالكم وأموالكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.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 Allah'u alim al-zalim. L'aqad abtogu al-fitna te min kablu waqalabu leka al-umur hattya jاء al-hak wazahar amru Allah ذَلِّ وَلا تَفْتِنِّي آلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ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 أَلْهَكَ رَبْصُونَ بِنَا إِلَّا إِحدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ أَلْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن قبل منهم نفاقهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يوفقون إلا وهم كارهون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 ولكنهم قوم يفرقون، لو يجبن ملجأ أو مغارات أو مدة خلل ولا إليه وهم يجمعون.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 Yakhlifun بالlahi lakum liyurduo kum wallah wa rasuluhu Achak an yurduuhu in kanu mu'mininin Alem yaklamu anna hu man yuhadidillah wa rasuluhu Fahan له nar jahennama khalidaan fi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 فاستنفعتم بخلاقكم كما استنفع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 لا نصدقا ولا نكونن من الصالحين فلم ما اتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 15. Stang чисat mereka atau tidak butng, jika sesakit af店 superior kepada mereka, sering mereka adalah saini merma Labor אח ilera yang dulu, hati wirakkan oleh فرحل المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجمنا ما أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 الله واليوم الآخر ويتخذ ما يُفقُق قربات عيد الله وفلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 والذين أتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرق بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن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 Al-Tai'bun, Al-Abi'bun, Al-Hamibun, Al-Sai'ihun, Al-Ra'k'un, Al-Sajidun, Al-Amirun, an Wa-Nahun, An-Al-Mun-Kar, al mu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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِيفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَفْسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَالتَّوَّابِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ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 ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينالون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 Falo la nafar min kulli firkat minhum taifatul yatafquhu fi al-Din wal yunzhiru kaumhum ida rajaun وَأَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانٍ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 ما صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أفوسكم عزيز عليهم أنتم حريصون عليكم